ير المغضوب عليهم ونطالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس بِهِ نفسه وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ, ونحن أقرب إليه من حبل الوريد مِنْ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 لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفناك غطائك، فكشفناك غطائك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه, فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تخذ تصميم لدي وقد قدمت اليكم بالوعد ما يبتدل القول لدي ما يبتل القول قول لدي وما نذلنا من النبي يوم نقول لجهنم هل انتري وتقول وتقولها من مزيد وتقولها من مزيد وأزمل الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواض حفير من خشير الرحمن خشير بالغيب وجاء بقلب منيب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 ومن الليل فسبح وأجبار السجود واستمع يوم يناجي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج نحن نحي ونميت إن نحن نحي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراع، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون. وما أن تعلهم بجبابات فذكر بنا.